من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى رحمه الله تعالى باب التحذير من مذاهب الحلولية والمشبهات والمجسمة قال أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله إني أحذر إخوان المؤمنين مذاهب الحلولية الذين لعب بهم الشيطان فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم مذاهبهم قبيحة لا تكون إلا في كل مفصول هالك زعموا أن الله عز وجل حال في كل شيء حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله تعالى بما تنكره العلماء العقلاء لا يوافق قولهم كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول الصحابة ولا قول ائمه المسلمين وإني لا أستحي وأستوحش أن أذكر قبيحة تنزيها لجلال الله الكريم وعظمته كما قال ابن المبارك إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية ثم إنهم إذا أنكر عليهم سوء مذاهبهم قالوا لنا حجة من كتاب الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ويقول وهو معكم أينما كنتم فلبسوا على السامع منهم بما تعولوه وفسروه القرآن وفسروا القرآن على أهواء أنفسهم فضلوا وأضلوا فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كما قالوا وليس هو كما تعولوه عند أهل العلم والذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته وعلمه محيط بكل شيء فلما احاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع اراضين مما بينهما وما تحت الثرى <تصفيق> ي... <تصفيق> <وغمى> بينهم <تصفيق> وما بينهما وما تحت الثرى يعلم السر واخفى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور يعلم الخطره والهمه يعلم ما توسوس به النفوس يسمع ور... ويرى ولا يعذب عن الله مثقال ذرة في السماوات والأرضين وما بينهن إلا وقد علم به وهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى ترفع إليه أعمال العباد وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد الله ورسولنا محمد وعلى آله وصفيره فهذا الباب الرابع أو الباب الخامس من أبواب هذا الكتاب مختار فيصل السنة الباب والتحليل من مذاهب الحلوية والمشبهة والمجسمة هذا الباب عقده للتحليل من مذاهب هذه الملاهب الحلوية والمشبهة والمجسمة الحلوية التي يقول أن الله حاله في كل مكان نعوذ الله وهم الجميع اللي يقولول الله حاله في كل مكان كما يحل الماء في الكوذ ويقول الله اكتركم والأخلقات تعالى اللهم يقولون حلوان كبير هذا كفر للغا العظيم أنكرون يقول الله وقال عرش وقالوا انه في كل مكان حالوا في كل مكان ولهذا سمعوا بالحلولية والمشبهة الذين ينشبهون الله بخلقه ويقول يقول احدهم لله يد كيدي وسمعا كثمعي وبصر كبصري واستواء كاستوائي وغالب المشبهة من غلاق الشيعة مثل البيانية بيان بسمعان التميمي وحسام المسالم الجواريخ ودواد الجواربي الذين يقولون إن الله يشبه الإنسان حتى قال بعض المشبه اعفوني أعفوني من اللحية والصوت والباقي فإن الله مثل الإنسان لما قال تعالى أما يقول علوة كبيرة والمجسمة يقول إن الله جسم قد يكون هم والمشبهها كلمة الجسم لا يطلق على الله لا نفيا ولا إثباتا عندها الحق فلا يقال ان الله جسم ولا الجسم. يقول إن الله جسم مبتدع ولا يقول جسم مبتدع لا يطلق على الله, الجسم ولا ولا ولا الحق الحق الله جسم نفيا ولا إثبات ولا والذي يطلق ويصفها عن الحق بالحق رد الله وإن رادم عن رد الله دون ومشبهه كفار ايضا من شبه الله بالخلق كفر كما ان المعطله الذين عطلوا الرب من اسماء وصفاته كفار ولهذا قال العلماء كفروا الحلوليه الكفر المعطله وكفروا المشبيه المعطله ثم معطله لانهم عطلوا الرب من اسماء وصفاته من التعطيل وهو الخلو والفراغ ومنه امرأة العطل إذا كنت غير زوج وكذلك الدار عطل إلى إذا, إذا كنت فيها ساكن عطل الدار عن ساكنها والإبل عن راعيها ويقال لمن يدعو أن خلو العالم عن صاني وعطل ولهذا قال نعيم محمد الإمام المعروف والخزاعي من شبه الله ذو كفر ومن نفى ما وصف الله به نفسه او وصفه برسوله كفر وليس فيما وصف الله به نفسه وصفه برسوله من ذلك تشبيه فالمشبه كافر والمعطف كافر الذي عطل الله نفى الاسماء معناه معناه يقول عدم شيء الاسماء له هو صفه لا وجود الا في الذهن ولهذا من قال ابن الحمد من نفى ما وصف الله به نفسه او برسوله كفر والمشبه كافر ايضا لأنه شبه الخالق بالمخلوق والمشبه في الحقيقه لا يعبد الله وانما يعبد وثنا صوره له خياله ونحسه له فكره فهو من عباد الاوثان لا من عباد الرحمن ولهذا قال المقيم رحمه الله في ليه كافيه كافيه لسنا نشبه وصفه بصفاتنا ان المشبه عابد الاوثان لسنا نشبه وصفه بصفاتنا ان المشبه عبد او والمشبه ايضا شبيه بالنصارى النصارى قالوا ان المسيح ابن الله والعياذ بالله وفعوا المسيح من مقام العبوديه والنبوه الى مقام الالوهيه فشبه المخلوق بالخالق والمشبه بالعكس المشبهه العكسيه الخالق بالمحروق جعل الخالق مثل المخلوق ولهذا قال العلم القيم من شبه الله العظيم في فهو النسيب ولمشرك النصراني فالنسبة بين المشبه وبين المشبهة عكسية النصرى شبه المخلوق بالخالق والمشبه شبه الخالق بالمخلوق والحلوليه الذي يقول الله حاله في كل ماهب مجهية أو كفر بيت مع صلى الله عليه قال والى رحمه الله هذا الباب عقد الاتحاد المذاهب الحلوليه ومشابههم مجسم، والمجسمه الذي يقول الله جسم مثل الأجسام، مثل الأجسام المخلوق، هم قال ابو بكر محمد الفتحي لا رحمه الله إني يحذر إخوان المؤمنين مذاهب الحلولية <تصفيق> لنصيحة من رحمة الله الذين لعب بهم الشيطان. فخرجوا بسوء مذاهبهم عن طريق اهل العلم مذاهبهم قبيحه لا تكون الا في كل مفتون هالك زعموا ان الله عز وجل حال في كل شيء حتى قالوا ان الله حال في كل مكان أعوذ بالله قالوا حتى قالوا ان الله حال في, في اجواء الطيور وفي بطون السباع وفي كل شيء الله تعموا أن الله عز وجل حال في كل شيء حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله تعالى بما ينشره العلماء العقلاء لا يوفق قولهم كتاب ولا سنة لا يوفق قولهم كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول الصحابة ولا قول ائمه المسلمين بل إن قولهم هذا كفر صريح كما يقول الشيخ الاسلام التمير رحمه الله يقولنا قولهم قول الحلق كفر صريح اتفاق أهل الإيمان وهو أبطل الباطل في بديهة عقل كل انسان وإن كان مستحلوه يزعمون أنه غاية التحقيق والتعليق والعرفان كما قال الشيخ ذو رحمه الله في مجوع الفتاوى قال مؤلاء فرحمه الله وإني لأستحي واستوحش أن أذكر قبيح اقوالهم تنزيها لجلال الله الكريم وعظمته كما قال ابن مبارك إنا لن نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمي صدق رحمه الله عبد الله مبارك الإمام الزاهد المعروف يقول نستطيع نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع نحكي قول الجهمية لخبثه وكله وهذا الله البقاري في خلق صال العباد والداري في خلق الجهمية وغيرهما وقال الداري لما نقل كلام عبد المبارك وفد قبل المبارك إن, كلام إن من كلامهم ما هو أوحث من كلام اليهود والنصارى قال موالي فرحمة ثم إنهم إذا انكر عليهم سوء مذاهبهم قالوا لنا حجة من كتاب الله تعالى يستدلون على باطلهم لكتاب الله بزعمهم قالوا من ادلتهم اللي استدلوا بها على الحلول قال الله تعالى في سوره المجادلة, المجادله الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا لا خمسه الا هو سادسهم ولا عدنا من ذلك ولا أكره إلا هو معهم إلى بكر. قال هذا دليل على أن الحالف في البكر. الثلاثة معهم حلوا معهم والأربعة معهم. خاص. الثلاثة هو رابعهم والخمسة هو سادسهم. ولا عدنا من ذلك ولا أكره إلا هو معهم. إذن هو حلوا معهم. واستدل أيضا بقول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم. قال هذا دليل على أن الله اختار في الخلوقات. قالوا ولف رحمه, رحمه الله فلبسوا على السامع منهم بما تأولوا وفسروا القرآن على أهواء نفوسهم فضلوا وأضلوا فمن سمعهم ممن جهل العلم ونعنا القول كما قال وليس هو كما تأولوا عند اهل العلم والذي يذهب اليه اهل العلم عند الله عز وجل على عرشه فوق السماوات وعلمه محيط بكل شيء والله تعالى جمع بين هذه الأصلين العلو والمعية أو الصفتين في بعضها في سورة الحديث الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في سته أيام ثم استوى على العرش يعلم ما, ما يلد في الأرض وما يخذ منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما ترى البصير. قال ثم استوى على العرش وقال وهو معكم أينما كنتم فالله تعالى فوق العرش ذاته فوقه وذاته وهم على خط بعلمه واطلاعه واحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته يراهم من فوق عرشه البعيه ليس معناها الاختلاط البعيه في اللغه العرب معناها المصاحبه مطلق المصاحبه تقول العرب ما زلنا نسر والقمر معنا والقمر فوقه ما لازلنا نسر والنجم معنا وتقول المتاع معي وإن كان في القرآتك وتقول فلان معي وهو فوق السطح ويقال فلان زوجته معه وهي في المشتق وهو في المغرب يعني أنا في أصبت ويقول أنا الرئيس أو الملك أنا معك لمن يؤيده وينصر والمراج معك جيسي سحر جيس و أنا معك إذا المعية ليس معنا على لا تفيد الاختلاط ولا الانفذاج ولا المحاذاك عن يمين ولا عن جمال و تفيد مطرق المصاح فهؤلاء الحلولية ضربوا النصوص على بعض ضربوا نصوصها المعية نصوص العلو نصوص المعية والعلو. نصوص الفقية والعلو أضطلوا نصوص الفقية والعلو بنصوص المعية وقالوا إن الله مختلط من تعالى يقول و الحق ارسلوا الجماعه وفقهم الله فعملوا بالنصوص من الجانبين وقالوا إن ان الله فوق العرش وفوق فوق المخلوقات بذاته وهو هو معهم بعلمه و احاطه و اطلاعه فالايه المجادله مراد مع معيه العلم لان الله افتتح الايه بالعلم وختمها بالعلم فدل على انها معية علمه و احاطه اطلاع انظر اول الايه الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات و في الأرض ما يكون من نجوه ثلاثه الله هو ولا خفتن الا هو سادتهم ولا عدى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم يربيهم بما عبر ثم قال ان الله بكل شيء عليم فافتتحها الايه بالعلم وختمها بالعلم تدل على نضيه ولهذا قال مولى رحمه الله والذي يذهب اليه اهل العلم حد الله عز وجل على عرشه فوق السماوات وعلمه محيط بكل شيء فلما احاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في طبعه رضيله وما بينهما ومااتكثر يعلم السر واخفى يعلم خايره الاعين وما في يعلم الخطره والهبه يعلم ما توسس النفوس تسمع ويرى ولا يعزب عن الله من تقل ذره في السماوات والارضين وما بينهن الا وقد علم به على عرشه سبحانه العلي الاعلى ترفع له اعمال العباد وهو اعلم بها من الملائكه الذين يسطعونها بالليل والنهار هذا هنا عبد الله ونقول عن السلف كثيره جدا افرد فيها العلم كتب مستقله بل قال الشيخ الاستاذ رحمه الله ثم عن السلف في ذلك من الاقوال ما لو جمع لبلغ أو او الوفا قال ابو بكر الاجري رحمه الله فان قال قائل فايش ما ذكروه قيل له الله تعالى على عرشه وعلمه محيط بهم وبك... وبكل شيء من خلقه كذا فسره اهل العلم والايه يدل اولها واخرها على أنه العلم قال الله تعالى الم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الله ورابعهم إلى اخر الايه قوله ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه إن الله بكل شيء عليم فابتدأ الله الآية بالعلم وختمها بالعلم فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه وهو على عرشه وهذا قول المطلمين قال أبو بكر الله رحمه الله فإن قال قال إيه فإيه معنى ما ذكروك إيه نحن أصلا أي شيء أي شيء فنحن نحن منها إيه, إيه, إيه اختصار يعني نحن أي شيء سؤال أي شيء معنى ما ذكروه وهذه جاءت كلمة إيش في كلام الإيمان الأحمد رحمه الله وجاءت أيضا في جاء بها الشيخ محمد النهاب رحمه الله الإيمان في تلقين أصل العقيدة العامة إذا قلت إيش معنى المخلوق إيش الدليل على المخلوقات إيش الدليل على كذا وكذا فإن قال قال إيش معنى ما يعني أي شيء معنى ما لك قيل له الله تعالى على عرشه وعلمهم حكم بكل شيء إذا لا منافاة بين نصوص الفوقية والعلو ونصوص المعيه نصوص الفوقيه والعلو تدل على الله فوق العرش وفوق السماوات نصوص المعيه تدل على معيه العلم ان معهم بعلمه واحاطته واطلاعه ونفوذ قدرته ومشيئته وتدبيرهم والإحاطة بهم فوق العرش قال تعالى فان قال قائل فايش معنى ما ذكروا قيل له الله تعالى على عرشه وعلمهم حيط بهم وبكل شيء من خلقه كذا فسره اهل العلم والايه يدل اولها واخرها على انه العلم يعني ايه مجادلة ان الله بداها بالعلم فتحاب العلم وختم بالعلم قال تعالى الم تعلم ان الله يعلم ما في السماوات, ما في السماوات وما في الارض هذا استحب بالعلم ثم قال ما يكون من ندوى ثلاث الاه ورضعهم ثم قال في اخر الايه ثم ينبئهم بما عملوا ان الله بكل شيء عليم فابتدع الله الآية بالعلم وختمها بالعلم فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه وهو على عرش وهذا قول المسلمين إذا قول المسلمين يجمعون بين الصف العلو والمعيه فيقولون إن الله فوق العرش بذاته وهو معهم مع الناس وهو مع الخلق بعلمه وإحاطته واطلاعه ذاته فوق العرش وهو معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته وتدبيره ونفوذ قدرته ومشيئته نعم أخبرنا أبو الحسن الحمامي رضي الله عنه قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا شريح بن النعمان شريح بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال قال مالك بن أنس الله في السماء وعلمه في كل مكان وعن سفيان الثوري وهو معكم ما كنتم رواه الأجري وزاد فيه لا يخلو من علمه مكان رواه الأقص عندكم فقط ورواه الأجري وزاد فيه لا يخلو من, من علمه مكان رواه الأجري وزاد لا يخرج عن علمه مكان وعن سفيان الثوري وهو معكم أينما كنتم قال علمه وعن الضحاك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قال هو على العرش وعلمه معهم وقال صل الله بن زياد وقال صل الله عليه وسلم الله عنه في الايه المراد به العلم لانه بداها بالعلم الله عليه وسلم وقال صل الله الله هذا الاثر عن عمالك الله عليه الله في السماء وقال صل الله عليه وسلم وقال صل الله الله عليه وعلمه في كل مكان كما نفط دل على ذلك الصناعية وراه الأجر وزاد فيه لا يخلو عن علمه علمه مكان هذا راه الأجر من طريق أحمد بن حمبل وعن سفان الثوري وهو معكم إلى ما كنتم قال علمه وعن الضحاك ما يكون من نجوى ثلاثة الله ربهم قال هو على العاص وعلمه معه ينهى له وجمعه وعلى العاص بذاك وعلمه معه فقال هو الزيد وغيره عن أحمد بن حمبل في الآية المراد به العلم لأنه بدأها بالعلم به بالعلم يعني آية مجادلة ذكر الإمام محرد هذا وهذا كتاب الرد على الجهمية نعم قال أبو بكر الاجري في كتاب الله تعالى آيات تدل على أن الله تعالى في السماء على عرشه وعلمه محيط بجميع خلقه قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخف بكم الأرض فإذا هي تمور أَمْ أَمِنْتُمَّ من فِي السَّمَاءِ أَنْ يرسل عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فستعلمون كَيْفَ نَذِيرٌ وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال سبحانه وقال سبح اسم وقال سب وقال سب ربك الأعلى وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إليه وقال بر رفعه الله إليه وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما <سؤال> قال ابو بكر الأجري في كتاب الله كان ايات تدل على ان الله في السماء على عرشه وعلمه محكم بكل شيء ثم استدل بالايات قال, قال قال الله عز وجل امنتم ثم في السماء ان يختبئ بكم الارض هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نديه امنتم من في السماء مرض السماء العلو في الظرفيه وكل شيء فوق راسك فهو السماء ومن ثم في السماء في العلو والله له اعلى العلو وهو ما فوق العلو ويراد بالسماء الطباق المبنيه اذا وجد السماء الطباق المبنيه فتكون فيه معنى اعلى من ثم في السماء من على السماء لكن الاصل ان فيه الظرفيه والمراد بالسماء العلو هذا هو الاصل قلوا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يظهر الصعود انما يكون من اسفل الى اعلى فدل على ان الله في العلو وكذلك الرفع تكون من اسفل الى اعلى فدل على ان الله في العلو إني متوفيك ورافع سيري الرفع يكون من أفضل إلى أعلى سبح حسن ربك الأعلى قال الله تعالى وصفت لأنه الأعلى وله, وله أعلى العلو وهو فوق العرش قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد احاط بكل, بكل شيء علما علمه محيط بكل شيء وفوق العرش نعم فصل قال والسنن والآثار قد وردت بذلك متواتره من الطرق الصحاح اخبرنا ابو علي الحسن بن احمد البزاز قال حدثنا ابو الفضل البزاز اخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد البزاز قال حدثنا أبو الفضل عيسى بن موسى بن ابي المتوكل على الله قال حدثنا عبيد الله بن احمد الجصاص قال حدثنا محمد بن شعيب بن السلسوري. قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن ريرة رضي, رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كاتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي ورواه الأجري فهو عنده فوق العرش نعم هذا الفصل أقله وليس بيان الأدلة من السنة أن من, من السنة دلت على ما دلت عليه النصوص من الكتاب اثبات أن الله في العلو وأنه فوق العرش فوق المخلوقات بذاته وعلمه محطم بكل بكل بكل شيء ذكر حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب يده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي في إثباته صفه الخلق لله وإثبات الكتابة الكتابه لله وإثبات الرحمة وإثبات يعني إثبات الخلق. إثبات الكتابة. إثبات الرحمه و الغضب اربع صفات يعني صفات لله صفه الخلق صفه الكتابه صفه الرحمه صفه الغضب و فيه عند الرحمه تغلب الغضب وهذا الحديث رواه من, من هذا الطريق احمد والترمي وابن بن واجه و بن خبان و الترمذي حديث حسن غريب وهو في هذا حديث حسن لأنهم من رواة محمد بن عجلان محمد عجلان حسن الحديث ولكن الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم من طريق لعمر عن ذكوان عن أبي هريرة بلف لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على الأرض إن رحمتي تغلب غضبي الدليل على علو قوله كتب في كتاب في كتابه هو وضع عنده عنده العنديه تفيد العلوم عنده والله تعالى فوق العرش كتب في كتاب فهو عنده ووضع عنده على العرش والعرش فوق المخلوقات والله تعالى فوق العرش وكتب كتاب عنده فوق العرش فدل على علم الله في العلوم نعم وحدثنا ابو الفتح محمد بن احمد بن ابي الفوارس الحافظ رحمه الله قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عمي محمد بن أحمد بن معدان قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن داود قال حدثنا علي بن جعفر عن أبي قرة عن شهل بن الساعدي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وما كنت بجانب الطور إذنا نادينا قال كتب الله كتابا في ورقة أسر ووضعه معه على العرش قبل أن يخلق الدنيا بألف عام وأمر منادي ينادي يا أمة محمد قد غفرت لكم قبل أن تستغفروني وأعطيتكم قبل أن تسألوني فمن لقيني يوم القيامة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ولم يشرك بي ولم يشرك بي أو جبت له جنة هذا الحديث. هو رواه مؤلف عن سعد بن سعد ساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كنت بجانب الغردي إذناد وما كنت بجانب, إذ ناد... وما كتب بجانب الطول نادينا قال كتب الله كتابا في ورقة أثروا وضعه معه على الأرض قبل أن يخلق الدنيا بألف عام وعمر منادي ينادي يا أمة محمد قد غفرت لكم قبل أن تستغفرون واعطيتكم قبل أن تسألون ثم اللقيني يوم القيامة يشهد والله إله الله أن محمد ورسوله لم يشرك فيه شيئا ولم يشرك فيه شيئا أو له الجنه هذا الحديث في عناه فيه غرابة، بَعَثَهُ في غرابة، وقوله: قبل أن يخلق الدنيا بألف عام. وهذا رواه ابن مردويه وهو أبو نعيم في درء النبوة، وديلمي حنابلة بن عبسة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى وما كنت ما كان نداء وما كان الرحمة؟ قال كتبت كتاب كتبه الله قبل أن يخلق خلقه بألف عام وذكر نحوه وهذا الحديث لا شك أنه أن في شبته غرابة والأقرب أنه لا يفضح وكتب في كتاب قبل أن يخلق الدنيا بألف عام و... حديث الصحيحه كافيه فيها الحديث والآيات كافية فيها نعم وقد حدثنا بكتاب الأرض لابن أبي شيبه أوله وضعه معه على الأرض شاهد أوله ووضعه معه على الأرض اثبات أن الله فوق الأرض لكن لا حاجة إلى من هذا الحديث في مثل غرابة الحديث الصحيحه كافيه وإحطوا الآيات كافية نعم وقد حدثنا بكتاب الأرض لابن أبي شيبه عن ابن الصواف وهو يشتمل على عدة أحاديث في العرش ردا على جهنية وذكر الآجري في كتاب الشريعة من ذلك كثيراً <تصفيق> نعم هذا ذكره الآجري في الشريعة قال يشترك على حديث العرش قال حدثنا بكتاب العرش لمن أبي شيبة وهذا معروف كتاب لمن أبي شيبة ثم آل عرش اشتمل على حديث العرش ولو فيها الرد على الجهنية ومطبوع تحقيق محمد محمود، وهم رواة الفتح، ومشوف المؤلف. قال المؤلف قد حدثنا يعني بن عبد الصغر. نعم. فصل. وأما المشبهات والمجسمة فهم الذين يجعلون صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوقين، وهم كفار. قال الإمام أبو عبد الله. نعم. المشبهة والمجسمة. المتبهال الذين يشبهون. الخالق من المخلوق. يقول أحمد الله يد شهدي والسوان كسوائي ومجسمه الذي يحب الله جسم مثل الأجسام المخلوق فسر وقال فسر ما قال الذي يدعونه صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوق وهم كفار هؤلاء كفر كفار كفر هو كما سمعت من عبده محمد الصدا يقول ما شبه الله الضفتي فهو كفر استغفر الله السماء فإن الله يقول ليس في شيء هو السميع البصير وهذا كمكذب لله صلى الله تعالى سألوا له الصنيع فلا تجعلوا الله أنجادا وأنت تتعلمون فلا تضربوا الله الامثال ولله المثل الأعلى هؤلاء الشبهة مكذبون لله في هذه الآيات فهم كفار نعم قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه المشبهة تقول بصر كبصري ويد كيدي ومن قال هذا فقد شبه الله تعالى بخلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا كلام الإمام أحمد المضمر. المُشبه تقول بصر كبصري ويد كيدي ومن قال هذا فقد شبه الله بخلقه. والله تعالى على ليس كمزيش شيء وصنيع بسيط. وهذه الآية الشريفة وهي قوله ليس كمزيش شيء تعد أصلا عظيما في تقرير واعتقاد السنة وإبطال ما سواه. ولذا قال الشيخ ابن تيمية رحمه طريقة هذه السنة تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفسي مماثلة المخلوقات. اثباتا بلا تشبيه وتزيه بلا تعظيم. كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السمع البصير وفي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل. وفي قوله وهو السمع البصير رد للحد التعظيم. وكذلك في إثبات السمع والبصر بعد نفسي المثليه أبين دلالة على أن إثبات الصفات على وجه الله يقبل الله لا يقبل تشبيه الله بالمخلوقات. نعم. وبهم وجد المبتدع الملحد طريقا على أهل السنة وأصحاب الحديث فأضاف إليهم التشبيه والتجسيم وهذا كذب وبهتان وإفك وطغيان ما أنزل الله به من سلطان قد نزه الله سبحانه حاملة القرآن وآثار الرسول عليه السلام الذين هم سروج العباد ونور البلاد عن مثل هذه المقالة العورى والجهالة العمياء بل يصح عند العقلاء ويصح عند العلماء أنها من أباطل الملحدة حين ضاق بهم المخرج ولم يضح لهم المنهج ورأوا ما عبد الله على عسنتهم من عوراتهم الشنيعة وجهالاتهم الفضيعة ما خالفوا في الكتاب والسنة وإجماع الأمة فرادوا أن يموهوا على العوام ويوهموا بذخر الكلام ما نزه الله عنه كل إمام يقتدى به في الإسلام ويهتدى بقوله في الحلال والحرام اترى يظن مسلم أن ما تخطصوه يدنس مثل مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من السادات أولي العبادات والمجاهدات هيها تخاب والله ما رجوه وبطل ما املوه بل ما ذكره, ما ذكره الأئمة في غولاتهم وغو وغواتهم وغواتهم الليق وإليهم أسبق مثل جهم بن صفوان الذي, في ق... الذي قال فيه ابن شوذب ترك الصلاة أربعين يوما على وجه الشك وقيل له بالشام أين تريد فقال أطلب أطلب ربًا أعبده ومثل عبد الج... ومثل عبد الجوهاني مع... معبد سمع. مثل معبد الجهني ومثل معبد الجهني الذي فيه الذي قال فيه الحسن لا تجالسوه فإنه ضال مضل ومثل عمرو بن عبيد الذي, فيه الذي قال فيه ابو النضر سمعته يطعن على الصحابه ويقول كان ابن عمر حشويا وقال قيس العباسي سالته عن مساله فلم يجبني فقلت لا بد لي فقال قد كان من بعثه محمد بد فكيف من مسألتك قد كان من بعثة محمد صلى الله عليه قد كان من بعثة محمد بد فكيف من مسألتك وكان يظهر الزهادة على وجه التلبيث وهو في اعتقاده شر من إبليس وقد أنشدت وقد أنشد للطولقي رحمه الله دع عنك هزل الهزلة واعتذل الم المعتذلة فإنها شرذمة عن الهدى منخذلة أخذت كلب في الوراء أجل منهم منزلة وأنشد آخر خذها أتت منطبعه مقالة مرتفعة ثمامة ومعبد وجهمهم مبتدعة ثلاثة شر الوراء إبليس خير الأربعة ومنهم ايضا يقول إن, إن هؤلاء الذين المشبه الذين الله بخلقه وقالوا إن الله يشبه المخلوقات بهم وجد المبتدع الملحد طريقا على اهل السنه واصحاب الحديث فاضاف اليهم التشفيه والتجسيد يعني فتحوا باب هؤلاء المبتدع على شبه الله بخلقه قالوا إن الله مثل المخلوقات وانه جسم من الاجسام فتحوا باب وطريق للمبتدع الملحد فقال ان اهل السنة الذين يسدون اثر الصفات مشبه وقال كل ما يسدون الصفات مشبه من الذي فتح الباب له هؤلاء مشبه لما قالوا إن الله شوهم مخلوقات فتحوا باب لهؤلاء المبتدع فقالوا كل ما يفتل مشبه وشبه ولهذا قال المولف رحمه الله وبهم وجد المبتدع الملحد طريقا على السنة وقبل الحديث فأضاف إليه مستشوي وتجسيم قال المولف هذا كذب وبهتان وإفت وطغيان ما أنزل الله من سلطان يعني إضافة التشويه والتجسيم إلى اهل السنة كذب ومهتان قد نزه الله سبحانه حمرة القرآن وآت الرسول صلى الله عليه وسلم قد انزلهم الله من التشفي والتدخين الذين هم استرجوا العباد ونور البلاد عن مثل هذه المقاله العوراء والجهاله العمياء القول ان الله يشفي المخلوقات بل ولا يصح عند العقلاء بل يصح عند العقلاء ويصح عند العلماء انها من اباطيل ملحده حين ضاق بهم المخرج ولم, ولم يصح منهم المنهج ورعوا ما عبد الله على اسره من عوراتهم الشنيعه وجهالاتهم الفظيعه ما خالفه في الكتاب والسنة وإجماع الأمة أرادوا أن يموه على العوام أن يلبسوا تمويه تمويه الباطل وتزيينه أن يموه على العوام ويوهمهم بدخول الكلام ما نزل الله ما نزل الله عن كل إمام من اقتدابه في الإسلام أو راد يموه الناس يقولون اهل السنة مشابهة الذين يسيرون حتى حتى يضطرهم إلى أن ينفوا اقتداء حتى لا يكونوا مشبه قول مالي رحمه الله هذا ما نزه الله كل إمام يهتدى في الإسلام ويهتدى بقوله في الحل وحامة اترى يظن مسلم أنما تخرصوه يدنس الأئمة لا يمكن هل, هل يمكن كلامهم يدنس مثل الأئمة الكبار مثل مالك بن آنف والسبيان الثوري والشافعي وأحمد بن محمد وغيرهم من السادات وللعبادات والمجاهدات هيها بعيد هيات بيئة صابوا الله ما رجوه وبطل ما لا يمكن أن نزلكم هذه الأئمة فالمدخرة الائمه في أولاتهم وغواتهم أليق وإليهم أسفر يعني إن هذا إنما هو في يعني هذه العيوب إنما هي في ائمه أئمة مبتدعة مثل جهم الصفات جهمان الذي نقل الأسفار والصفات ينسب أنتم من الجهمية أول هو, هو الذي نشر عقيلة نفس الصفات أرسلت إليه الذي قال فيه ابن شهاب ترك الصلاة أربعين يوما على وجه الشك ترك الصلاة أربعين يوما شك في ربنا نعوذ بالله وقيل له بالشام اين تريد قال اطلب ربا نعبده ما يعرف ربه ما له ما له رب ولا بالله سبس عليه الارض رواه قول ابن شهاب البخاري في حلقه قال العباد ولا كيف تخلع الثقال وروى ابو الثانية الثانيه أو ابن فطر الشرح والإبانة وهذا سببه فساد معتقده ولذلك قال ابن مبارك كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهنين ما لهم ما يعرفون ما يعبدون الحمول الله ومثل معبد الجهني و أن تكلم بالقدر بالبصرة معبد الجهني الذي يقول إن الله لا يعلم أشعى حتى تقع قال فيه الحسن لا تجالسوه فإنه ضال مظل وهو ابن عساكر في تاريخ دمشق ومثل عمرو بن عبيد رئيس معتزل عمرو بن عبيد صائص الاعتزال الذي قال أبو النظر سمعته يطعن على الصحابة سمعته يطرن على الصحابة ويقول كان ابن عمر حشويا ابن عمر الصحابي حشوي الحشوي هذا نبذ ينبذ به فهذه المبسلية أعرف أنه سمونه حشوية اللي يسمون الأسم والسلس سمونه حشوية سمونه نوابس الذي ينبت في الزرع وهو لا فائدة فيه سمونه حشوية وسمونه نوابس وسموه القدريه مجبرة سم فيه ينبزونهم بألقاب السيئة فهذا عمرو بن عبيد عمرو بن عبيد المؤسس الاعتزال مؤسس المعتزله يقول عن ابن عمر عبد الله بن عمر الصودي يقول إنه حشوي وقال قيس العباسي سألته, سألته عن مسألة فلم يجبني فقلت لا بد فقال قد كان من بعثة محمد بود فكيف من مسألتك وكان يظهر الزهادة على وجه التلبيس وهو في اعتقاده شر من إبليل ولهذا اغتر به أقوام بسبب تظاهره بالزهد والعبادة وممن اغتر به يعني عمرو بن عبيد يظهر الزهد والعباد يظهر الزهد ذاهد في الدنيا وهو مع ذلك معتزي يمكن لأسلم الاستفاد كل الاستفاد ومن اغتر به المنصور أبو جعفر المنصور الخليفة كان يعظم ابن عبيد ويقول كلكم يمشي رويد كلكم يطلب الصيد غير عمرو بن عبيد لأنه ماء بالدنيا كلكم يريد مال إلا عمرو بن عبيد فتر كلكم يمشي رويد كلكم يطلب الصيد غير عبد بن عبيد بزهد بزهده وإخلاصه بدعته بل ذكر ابن القتائب في كتابه المعارف أن مصور رتى عمرو بن عبيد لما مات. فقال صلى الاله عليك من متوسد قبرا مررت به على محراني قبرا تضمن مؤمنا متحنفا صدق الإله ودان بالقرآن فلو أن الدهرى فلو أن هذا الدهر أبقى صالحا أبقى لنا حقا أبا عثمان وذكر ذلك الزهر في ثلاثة الإسلام في ترجمه عمرو بن عبين. ثم قال ولم يسمع بخليفة رثى من دونه سواه ما يعرف أن خليفة رثى من دونه سوى المنصور رثى عمرو بن عبيد هذا بسبب الغسران به بس. ولهذا قال كان يظهر الزهادة على وجه التلبيس وهو في اعتقاده شر من ابنيه وقد قال وليف قولقي بعنك هزل الهذلة واعتذر المعتزلة يعني انت عن المعتزلة الذين يذكرون الصفات فانها ترجمه عن الهدى المنخلله يعني بعيده عن الهدى اخذت الوراء اجل منهم منزله وايش آخر خذها اتت منطبعه فقالكم مرتفعه ثمامه ثمامه لا اشرى ومعبد معبد الجهني الذي قال بالقدر وجهه ثم ومتو ومعبد وجهم مبتدعه ثلاثه شر الوراء شرنا النفس ابليس خير الاربعه اربعه منهم ثم من اكره هذا متذري ومعبد الجهني القدري وجهم الصفات ثلاثه وابليس والرابع خيرهم يقول خيرهم ابليس ثم ومعبد وجهم مبتدعه ثلاثه شر الوراء ابليس خير الاربعه صلى الله عليه وعلى الهنا ومنهم غيلان القدري الذي ضربت عنقه بعد قطع يديه ورجليه وثمل عينيه وابو الهذيل العلاف وإبراهيم النظام والجبائي وابن أبي دؤاد الذي أبان الله فضائحهم وأظهر قبائحهم على لسان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ومنهم ثمامة بن وبرغوث وربالويه وابو سعيد الحجام و وابو شعيب وابو شعيب نعم تمام وابو شعيب الحجام وسهل الجزار وابو لقمان الكافر وحصن الفرد الذي كفره الشافعي رحمه الله وسماه حصن المنفرد ولقد روي عن الماموم انه قال يوما لحاجبه انظر من بالباب من اصحاب الكلام فخرج وعاد اليه فقال بالباب ابو الهذيل العلاف وهو معتزلي وعبد الله بن إباض الإباضي وهشام بن الكلبي الرافضي فقال المأمون ما بقي من اعلام جهنم أحد إلا وقد حضر وقال أبو عبد الله محمد بن عباس المصري سمعت هارون الرشيد يقول طلبت أربعة فوجدتها في أربعة وطلبت كلام والشعب فوجدت طلبت طلبت أربعة فوجدت في أربعة نعم. وطلبت الكلام والشعب في ساقه ذكرت قبلها طلبت الكفر فوجدته في الجهميه وطلبت الكلام واشتغف وجدته مع مكذله ساقه عندكم وطلبت الكلام واشتغف اشتهى قبلها قبل طلبت الكفر فوجدته في الجهميه لا اكتب وطالبته فاجئ طلبت الكفر فوجدته في الجهميه وطلبت الكلام واشتغف وجدته مع مكذله طلبت أربعة فوجدتها في أربعة طلبت كفر فوجدته في الجهميه وطلبت الكلام والشغب فوجدته مع المعتزله وطلبت الكذب فوجدته مع الرافضة وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث نعم. البالي فرحمه ذكر من المبتدى عدد قال ومنهم غيلان القدري الذي غلبت عنقه مثل معود الجهني ينكر القدر ينكر أن الله علمه بالأشياء قبل كونها وغربت نقوته بعد قطع يديه ورجليه وسملة عينيه قطع سداه ورجلاه وسملة عيناه يعني أحمي بالحديث ثم قتل وأبو هذيل العلاف الشيخ المعتزلة في القرن الثالث وابراهيم النظام معتزلي وجباء ابو هاشم الجباء معتزلي وابن أبي دعات قاضي رئيس القضاة عند رئيس القضاة عند المأمون عند المأمون ومعتزلي هو الذي امتحن الأئمة حال إمام احمد امر بسجنه ليقول ان القرآن مخلوق ابن أبي دعات رئيس المعتزله رئيس القضاة في زمن المأمون خليفه المأمون قال وابن أبي ذوآد الذي أبان الله فضائحه يعني ابن أبي ذوآد وأظهر قضائحة على سنة الإمام أبي عبد الله بن محمد حاول بكل موت مقوة الامام أحمد يقول القران مخلوق فرفض وسحب وضرب وأهوذي وسجن وأغمي عليه وتعبه حتى حتى فرج الله عنه واستمر وخرج من المحنة طفياً ثقياً رحمه الله ومنهم سلمان ابن الأكرس وبرغوث كل هؤلاء من الممتدعة من المعتزلة وغيرها برابا ناوي وأبو شعيب الحجام والسنة الجزار وابو لقمان الكافر وحفظ الفرد الذي كفره الشافعي سمى حفظ المنفرد وذكر القصه عن المأمون أنه قال يوم الإحاقين أنظر من بالباب من أصحاب الكلام فخرج وعاد لي فقال بالباب أربعة أو بالباب أربعة أو ثلاثة قال بالباب أبو هذيلي العلا معتزلي الشيخ المعتزل في القناة وعبد الله من الإباضة الإباضي من الخوارج من الإباضية ويتم مكلب الرافضي ثلاثة الباب صار معتزلي وخارجي إباضي ورعفضي كلهم منامثل بذلك فقال الممون ما بقى من عالم جهنم أحد الله وقد حضر هذا رواه الله في سفر الاعتقاد من طرق منظرات الشافعي لحص الفرج وتكثيره له وتسبيةه وحص المنفرد نعم ذكر كلام ابو عبد الله المصري قال سنه هارون الرشيد يقول طلبت اربعه فوجدته في الارض. طلبت الكفر فوجدته في الجهليه من الجهليه يمكننا اطفاء الله وصفاته يقول الله ليس له اسم ولا صفه ومعنى ذلك لا وجود له المال وشفه ولا صفه وجد له في الذهن وهذا كفر ومناه وطلبته الكلام والشغب فوجدته مع المعتزله اهل كلام والشغب وطلبته الكذب فوجدته مع الرافه والرافه يهديهم بالكذب حتى قال الشعبي لو اردت ان يملأوا لي هذا, ال... هذا البيت ذهبا على ناكلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاوه ذهبا ودينهم الكذب يتدينهم بالكذب حتى قال ابو عابد بن تيميه اكذب اكذب الطرف على الاطلاق الرافضه هذا اكذب الطرف على الاطلاق يتدينهم بالكذب ودينهم بالكذب والقول المعتمد عندهم هو هو, هو قول مبهم الذي لا اصل له اذكروا اختلفت الاماميه الراسله في قولين احدهما لا يعرف قائله فالحق في القول الذي لا يعرف قائله عندهم اختلفوا في قولين واحد لا يعرف قائله يقول الحق مع القول الذي لا يعرف قائله الله اكبر مع الحق مع الحديث الحديث في قريب ما نعنهر الرسول أنه قال المروءه في أصحاب الحديث والكلام في المعتزله والكذب في الروافظ نعم فصل أما الجهميه فقال عبد الرحمن بن مهدي ما كنت لاعرض أهل الأهواء على السيف إلا جهمية فإنهم يقولون قولا منكرا وقال هذا هذا لا تقول يعني شهاده من هذا الإمام عبد الرحمن بن مهدي إمام من هذا الحديث ومن عمت النقاد وهزرت التعذيب يقول ما كنت لأعرف أهل الهوى على السيف الا الجهمية يقولون مُكَم مُنْكَرَة يقولون فإنهم يقولون قولاً مُنْكَرَة يعني يقول ما كنت الهوى على السيف الهوى يقول ما كنت أهل على ما, في يعرف ما يقولون قولا منكرا نعم وقال يزيد بن هارون الجهميه هم الله زنادقه عليهم لعنة الله وقال أحمد بن حنبل من صلى خلف جهمي سنة يعيد وسنتين وقال في رواية صالح افترقت الجهمية على ثلاث فرق فرقة قالوا القرآن مخلوق وفرقة قالوا كلام الله وسكتوا وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق وعندهم أن العبادات كلها ليست من الإيمان وهو عندهم التصديق فقط لا يزيد ولا ينقص وعندهم أن إيمان الملائكة المقربين والانبياء والمرسلين والأولياء المتقدمين مساوي لإيمان العصاة الفاسقين وعندهم أن الله تعالى كان في القدم بلا اسم ولا طفة وأن تسمية العباد الله بأنه واحد أحد مخلوق محدث كما قالوا إن تلاوه العباد بالقرآن مخلوقه محدثة وعندهم أن نبوة نبينا عليه السلام قد انقطعت بموته وأن قولنا في الأذان أشهد أن محمد رسول الله أو في التشهد قول لا حقيقة له الآن وقالوا لا يجوز ان يقال يا قديم الإحسان هذه من أقوال الجهمية هم مذاهبهم ولهذا رماهم المام أحمد زيد بن هارو قال جهمية يزيد بن هارو جهمية وهم والله إذا عليهم لعنة على الله على العموم الفساق يلعنوا قال أحمد الحمد من صلى خلف جهمي سنة يعيد سنتين هذا يدل على لأنه كافر يدل على كفرهم لأن الصوت خلفهم متدعا أصاب صحيحه وهذا يدل على لأنه يكفرهم لأنه كافر صلت خلفهم فكذا فرقه الجاميه سنه 30 تعيد الصلاه وقال في روايه الصالح فرقه في على ثلاث فرق فرقه قالوا القران مخلوق وهم كفار وفرقه قالوا كلام الله وتكلم ايضا حكم حكم ما يجوز بل يقول منذب وفرقه قالوا لفظ القران مخلوق وهذا غلط شيء في الفقه روح الشريعة في لا في الشريعه وعندهم يعني عند الجهمية ان العبادات كلها ليست من الايمان وهو عندهم التصديق فقط لا يزيد ولا ينقص لأن الجهمية مرتقه مرتقه الجهام تظاهر تزعم عقائد خبيثة تزعم عقيدتنا في الصفات اربع عقائد اربع عقائد تزعمها عقيدتنا في الصفات قال انكر الاسماء والصفات وتزعم عقيدة الإرجاع فقال الإيمان هو مجرد معرفه الربي الرب القلب. وتزعم عقيدة الجبر قال ان العزر مجبور وقال العقيدة الرابع، قال framework وقال الجنة وال BR قائدة خبيثة تزعمها الجهر العقيدة الاولى نفس in the stupidest و العقيدة الثانية عقيدة الإرجاع فقال الإيمان مجرد معرفه معرفة الرب في القلب و الكفر جهل الرب بالقلب قال اذا عرف الانسان ربه بقلبه فهو مؤمن ولو جمع ولو فعل جميع انواع الرذله والكفر لا بطل حتى عرف ربه بقلبه تعزبه العلماء بان إبريس يكون مؤمن بانه يعرف ربه بقلبه قال ربي ربي انظر وفرعون مؤمن يعرف ربه بقلبه واليهود يعرفون يعرفون ربهم الذين اثنا في يعرفون كما يعرفون الاباع وابو طالب يعرف ربه فهؤلاء كلهم كانوا مؤمن عند بل إن العلماء كفروا الجهميه كفروا الجهل قالوا انه كافر بشارة على نفسه هو ما عرف ربه لو عرف ربه وقال قال هذا القلم فدل على انه كافر بتعريفه هو هذا التعريف الذي عرفه يشمله قال الايمان معرفه الرب بالقلب و الكفر جهل الرب بالقلب ولا ولا احد اجهل منه بربه ما عرف ربه حينما قال هذا القول فدل على انه كافر بشانه على الله الله. فعندهم فعند جهمية العبارات كلها ليست من الإيمان لا تدخل لأنهم مرجرات جهمية مرجرة جهمية في الاستف உ decent مرجعة في الإيمان جبرية في الأفعال جهمية في الاستفاد أنكب من الطفال مرجعة في الإيمان لا تدخل العonas في متمم الإيمان جبرية في الأفعال يقول العبد مجبور على أفعاله ويقول أيضا أن الجنة والنام يعني يوم القيامة نعوذ بالله قائد خبيثا وعندهم ان العبادة كلها ليست من الإيمان وهو عندهم التفتيق سقط ولا يجد ولا وعندهم أن إيمان الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين والأولياء المستقيم مساوي لإيمان العصاة والفاسقين نعم يقولون إيمان أعبد الناس وأفتق الناس سواء لأن الإيمان هو التفتيق وفتحوا باب ل فتحوا باب العصاق فيأتي السكير العرضين على قولهم ويقول انا مؤمن كامل الإيمان إيماني كابي بكن وعمر وكأي جبريل ومكايل فإذا قيل له أبو بكر الله لهم أعمال عظيمة قال ما ندعو بالاعمال إب أبو بك مصدق وأنا مصدق والإيمان هو تصديق والتصديق واحد وإيمان الملائكة إيمان أهل السماء وإيمان أهل الأرض وإيمان أصدق الناس وعبد الناس واحد هو التصديق كلنا مصدقون أما العمل شيء أخر وهم من الإيمان من الذي فتح هذا الباب الجهمية لما قالوا والصواب من الأعمال داخلهم يسمى الإيمان البر والتقوى والأعمال كلها من الإيمان وعندهم عند الجهمية أن الله تعالى كان في القدم بلا اسم ولا اطفا وأن تسمية العباد الله بأنه واحد أحد مخلوق محدث كما قالوا إن تلاوة العباد بالقرآن مخلوقة محدث يقولون إن, إن الله كان ولم وليس له اسم حتى احدث له العباد الاسوا والصفات العباد هم الذي يحملون الاسوا والصفات لله فلا فلم فالله ليس لم يكن اسمه الخالق الا بعد أن خلق الخلق وما قبل ذلك فلا يسمى خالق هذا من كفرهم وضلالهم الله تعالى له الاسماء وله الصفات قبل خلق الخلق والعباد لم يسموه بسمه، ولكنه سبحانه وتعالى هو الذي يسمى نفسه بأسمائه وصفاته. فهم يقولون ان الله تعالى في القدم ليس له صنم ولا صفه، هم الذين سموا. فإذا أسموا الله صنم حاضر مخلوق عاجز. كما أن كلاوة العباد في القرآن مخلقة مخلوقة. ثم وعندهم من عند الديهمية أن نبوة نبينا في القدم قطعت الموتى. كان نبيه في حياتي لما مات انتهت النبوة لماذا؟ يقول لأنها صفة للحي النبوة وهو والآن زالت عنها الحياة صفة من صفاته صفات الحي مثل الكلام والسمع والبصر والنبوة اذا مات انتهت الصفات وانتهت صفات النبوة معه لأن صفة الحي تزول بموته كالحياة والكلام وهذا بعض فلن أعطى البعض. فرسول الله لو صفة الرسالة ونبي الله ورسول الله وحسن النبيين نطلع عليه ونسلم ونعثل له بالنبوة ولا صح من مؤمن حتى يقوم الساعة إلا بإيمانه بالنبوة إذا كان ذهب سفنة النبوة على كيف يسلم يسلم من جديد هذا ماذا, ماذا يسلم كيف يكون إسلامه ما يسلم سفة نبوه ما يعترف بنبوة النبي ورسالته على قول الجهمية نعم يقول لي خلاص إنتهت النبوة إنتهت النبوة بموته. صفة النبوة مثل صفة الجسد سالة لزوال الجسد الجسد لو استامع كان يسمع ويبصر ويتكلم وكذا وكذلك كان نبيا فلما انتهت تصفات انتصرت النبوة معا قالوا وإن, وأن قولنا في الأذان أشهد أن محمد رسول الله أو في التشهد قول لا حقيقة له الآن ما, ما الحقيقة قول مؤذن أشهد أن الله رسول أن محمد رسول الله ينته تقول نبوته وقالوا لا يجد أن يقال يا قديم الاحسان ما يجد أن يقول يا قديم الاحسان لماذا؟ وهذا ذكره القاضي أبو يعلى في أفضل التاويلات قد عقل فيه القاضي أبو يعلى فصلا في جواز في الله سبحانه لأنه قديم الاحسان خلافه للأشعرية وغيرهم من مقال بعدم جواز ذلك وقد عبر في الإسلام بهذا الوصف في مقدمته طرح العبد قال واسع خلقه إحسان القديم نعم. نعم وعندهم أن كلام الله قائم بذاته ليس بحرف ولا بصوت وعندهم التلاوة غير مسلو والقراءه غير مقرو وهما مخلوقتان عندهم لأنهم يقولون القرآن عبارة عن هذه الحروف والأصوات والثور والآيات وليس هذا هو القديم عندهم وبهذه المقالة كفرهم أحمد حين قالها ابن كلاب وقال الله تعالى إخبارا عن قريش إن هذا إلا قول البشر فأصليه سقر ومعلوم أنهم أشاروا إلى التلاوات التي سبعوها وعندهم الكتابة غير المكتوب وأن الكتابة مخلوقة كالتلاوة فعلى قولهم الذي في المصحف مخلوق وليس بقدين وكذلك يقولون في القدر حفظ التلاوات المحدثه وكذا يقولون كلام الله غير منزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على غيره من الانبياء وانما منزل تلاوته وعبارته الى اشياء كثيره فظيعه قد اجاب شيوخنا وائمتنا على عن جميعها بحمد الله ومنه وخالفوا الأخبار المدونه الصحاح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة خلف دبري خلف كل بر وفاجر وقالوا قد سقطت امامه من فسق في أفعاله وخرج من الإمامة وخالفوا إجماع الصحابة وأئمة الدين في تفضيل الخلفاء الأئمة الراشدين الأربعة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم وقال اكثرهم نقف في ذلك وكذلك قالوا في عائشة وهي عندنا أفضل نساء العالمين نعم هذا المؤلف رحمه الله يزول يذكر عقيدة الجهمية والجهمية كما ذكرهم الشيخ الإسلام سنقصد بهذا أقسام جهمية محضه وهم الذين يمكن أن تنصر وجهمية معتزلة وهم الذين ينشرون افتئات وسمع الاثرب وجهميه الاشاعره الذين يثبتون الأسماء وسبت افتئات كلهم يسمو جهميه كلهم يسمو جهميه يعني نوع من اتجاههم لانهم وافقوا الجهم في بعض عقائده ولذلك يتم بعض العقائد للاشاعره وتنسب سبيل الجهميه لانهم جهميه الاشاعره نوع عندهم نوع من اتجاه يقول عندهم ان كلام الله قائم بذاته ليس بحروف ولفظ هذا ماذهب الاشاعره يقولوا كلام الله قائم بذاته معنا ليست بحرف ولا صوت. الحرو الحروف والصوات ليست من ليست من من الكلام. لماذا يقول لأن حادثة الحروف والصوت حادثة. فلو كان الكلام حرف ونصوت لزم أن تحل الحوادث كذا الرب الظلال من ذلك قالوا الكلام في نفسه. يسمون الكلام النفسي. قائم بالنفس. معنى قائم بالنفس. يقول إن الله ما تكلم ولا بحرف. جعل الله جعل الرب بكف ولا يعلم. قالوا ما يتكلم وبيكلم ولا بيكلم من الذي تكلم الذي يتكلم جبريل او محمد من فين يتكلم قالوا فهم المعنى القائم بالرب المعنى اللي في نفس الرب ما الذي يستطيع يعلم قال والله اضطر اضطرار ففهم المعنى القائم بالنفسه ولو ما يتكلم ما يستطيع الرب ما يستطيع يتكلم لكن اضطر اضطرار ففهم القائم بنفسه تعبر بهذا القران تعبر عن المعنى القائم بالنفسه قال انا فهمت المعنى القائم بالنفسه وانا اعبر لكم عنه فعبر بهذا القرآن الذي بين أيدينا قال هذه العبارة عبر بها تبريد وبعضهم قال عبر بها محمد كلام الله أين هو الكلام؟ قالوا كلام الله نفسه قائم بلاسه ما يسمع مثل العلم الذي يسمع قالوا هذه حروف وأصوات عبارة عن كلام الله وليس الله عبارة تأجى بها كلام الله قل كل الشاعر يقول حكاية قال ليس عندهم ان كلام الله إن كلام الله قائم بذاته الاسم الحرف واللفظ هذا بحث لأنهم انهم تهميه نوع من امر وإلا والا فان التهميه هم قد يمكنوا كلام بالاساس يقولون الكلام ليس الكلام مخلوق مضاف الى الخالق التشريف والشكل وعندهم السلاوه غير المخلوق والقراءه غير المقروء وهما مخلوقتان عندهم لأنهم يقولون القران عباره عن هذه الحروف والاصوات والصور والآيات وليس هذا هو القديم الثور الثور الفروف والأصوات والثور والآيات هذه يقول مخلوق هذه قرآن وهي عبارة عن هذه الحروف مخلوقه وما القديم هو مع القائم من هذا القديم هو الكلام يقول المؤلف رحمه الله بهذه المقالة كفصرهم أحمد يعني ما فضل هنا قالها ابن كلاب قال ابن كلاب قال ان الحروف والأصوات مخلوقه وَالْكَلَامُ قائم قَيْمَ كفره كَفَرَهُ الْإِمَامُ وقال الله تعالى إخبر عن قريش قال قرائين هذا إلا قول بشر كفر قريش قالوا عن القران ان هذا إلا قول بشر ماذا توعدهم الله قال سأطليه سقر سقر النار ومعلوم أنها أنهم اشاروا إلى التلاوات التي سمعوها وعندهم يعني عند زهمية جميع جميع على الكتابة غير المكتوب والكتاب غير مكتوب فيقولون الكتاب غير مكتوب وأن الكتاب مخلوقة فيقولون على القرآن هذا الكتاب القرآن ما كتب القران القرآن ولكن المكتوب هذه الكتابة مخلوقة الكتاب مخلوقة كتلة فعلى قولهم الذي في المصحف مخلوق وليس بقديم وكذا يقولون في الصدر حفظ التلاوات المحدثة وكذا يقولون كلام الله غير منزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على غيره من الأنبياء إنما منزل تلاوته وعبارته الى اشياء كثيرة فضيعة قد جاب الشيخنا وإمتنا عن جميعها بحمد الله ومن يعني آه يقولون آه أن الكتابة مخلوقة وليس في المصحف كلام الله إنما في المصحف عبارة تعدى بها كلام الله والصواب في هذه المساله أن, ان المصحف فيه كلام الله وفيه, كتاب وفيه الكتابه وفيه خط القارئ وفيه الورق والبداد والحبر فيه كلام الله وفي غيره فالمكتوب كلام الله والكتابه خير وفيه خط القارئ وفيه الورق وفيه البداد وفيه الحبر وفيه خط فلان وفيه كلام الله هذا هو الصواب في اهل العلم لكن هذا كلام مؤلف مجبلا ولهذا قال المؤلف رحمه الله إذا كثير فضيع قد إجابت الشيوخ وإمتنا عن جميعات الحمد لله وخالفوا من الجهنية والأشعار المتجنة خالفوا الأخبار المدونة الصحاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الجمعه خلف كل بر مفاجر إلا حديث جاءت بأنه صلى صل الجمعة والعيد خلف كل بر مفاجر من المسلمين مادم أنه لم يفعل مكثرا ولو كان عاصيا صلى خلفهما صلاة والجمعة ولسيما الإمام والأبيض وإمام الجمعة إذا لم يجد غيره وإمام العيد هم خالفوا خالف السنه السنة وجماعة هذه السنة يرون الصلاة خلف كل برن وفاجر وصل الجمعة ولا يترك الصلاة ويصلي وحده إلا أهل البدع إذا كان إمام الجمعة فات ولا يوجد في البلد إلا جمعة واحدة هل نصلي خلفه ولا نصلي في البيت نصلي خلفه ومن صلى في البيت هو مبتدع وكذلك الم إمام العيد وإمام الجماعة إذا لم يتغيروا أما هؤلاء لا يصلون ولا معتزلا يقول لا يصلون إذا كان عاصيا أو فاجرا أو جائرا قالوا قد سقطت إمامة من فسق في أفعاله وخرج عن الامامه يكفرون ولي الأمر العاصي ويخرجون عليه ويستحلون دمه الخوارج والمعتزله قال وخالفوا إجمع الصحابة وإمة الدين في تفضيل الخلفاء الراشدية الأربعة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أهل الحق يفضلون الخلفاء الأربعة يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وأولئك معتزل وغيره قالوا أكثرهم قالوا نقفوا من يتوقف ما ندل من هو الأفضل ولا نفضل وكذلك قالوا في عائشة توقفوا صفدها قال المؤلف وهي عندنا أفضل النساء العالمين نعم رصل فلن واما القدريه والمعتزله وانواعهم فينكرون اختراط والميزان والنذان والكرسي وفزع يوم القيامه ونعيم القبر وعذابه وسؤال منكر ونكير وضغطه القبر وخلق الجنه والنار والحور العين وقالوا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شفاعه ولا حوض وكذبوا بالاخبار الوارده في ذلك وقالوا لا يجوز أن يرى الله عز وجل أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة لا مؤمن ولا كافر وقالوا كلام الله محدث مخلوق وقالوا أسماء الله مخلوقه ومن كان وما كان له اسم حتى خلق له اسم ويبقى حتى خلق له الخلق اسما حتى خلق حتى خلق له الخلق اسم ويبقى عند ويبقى عند عدم الخلق بلا اسم ولا صفه وقالوا يجوز أن يقال بأن الله قادر على الظلم والكذب وغيرهما من القبائح وقال الجبائي يجوز أن يقال بأن الله محبل نساء العالمين وقالوا يجب على الله أن يعوض الثواب والجزاء وأهل السنة يقولون ذلك تفضل من غير واجب عليه وعندنا جميع أفعال العباد خلق الله تعالى كسب لهم خيرها وشرها وعند القدرية فيخلق لهم لا رب لها ولا إله وعندنا وعندهم عدد كثير يشركونه في الصنعة والخلق وعندنا وعندنا وعندهم قبله وعندنا فانع العالم واحد وعندنا فانع العالم واحد وعندهم عدد كثير وعندنا فانع العالم واحد وعندهم عدد كثير يشرك يشركونه في الصنعة يشركونه في الصنعة والخلق وقالوا المقتول يموت بغير أجله والله يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرن ساعة ولا يستقدمون وأنكروا كرامات الأولياء وأنكروا الجن والسحر وقد كذبهم الله بقوله يعلمون الناس السحر وبصورة الجن وغير ذلك وأنكروا المنامات وقد كذبهم الله بقصة يوسف وبقوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة حيل في تفسيره هي الرؤية الصادقة وبقول النبي عليه الصلاة والسلام هي جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وغير ذلك من الأقوال القبيحة نعم هذه ذكر المؤلف رحمه الله عقيد القدريه القدرية هم معتزلة وأنواعهم قالوا أما القدرية هم معتزلة وأنواعهم فينشرون الصراط, الصراط والميزان يقولون ليس هناك ميزان يوم القيامة تزنوا به الأعمال و... وقالوا المراد بالميزان العادل قال والله تعالى لا يحتاج الى الميزان الذي يحتاج الى الميزان البقال والفوال اما الله فلا يحتاج الى ميزان فانكروا الموازين قال ما في ميزان حسي وانما هو ميزان معنوي هذه معكتهم بحسب هذا باطل الصواب ان الميزان هو ميزان حسي لو كفتان عظيمتان الكفه اعظم من اطلاق السماوات والارض ميزان حسي يزن فيه ولا والاعمال ف... وكذلك في الصراط انكروا الصراط الحسي وقالوا الصراط المعنوي وأنكروا الكرسي وفزع يوم القيامة وأنكروا نعيم القبر وعذابه وقالوا ما في نعيم النعيم والعذاب للروح والبدن ما ليس له نعيم ولا روح ولا عذاب والسؤال ممكن ونفير وأنكروا بأن الحديث وارد في هذا ثابت يقول لكن الحديث يقول هذه برحات ما يعمل بها وأنكروا ضغطة القبر ورد في السنة أن كل, كل انسان يموت يضمه القبر بالله قال إن من قبل ضمه لو نجا منها حق لو نجا من سعد المعاد الذي يتزله عبد الرحمن وخلق الجنة والنار تنكرهم اعتزلوا يقول الجنة والنار ما هي مخلوقة الآن تخلق يوم القيامة أما الآن عبت ووجودهم الآن ولا, ولا جزاء عبت والعبت محمد على الله وهذا من جهن المضال عليهم ما قال إنه عبت الحور العين في الجنة والأرواح في الجنة ونعم وأرواح الكفار في النار والمؤمن إذا ماكت وتحله بأبو الجنه يتيه من نعيمها وروحها والكافر استهبوا إلى النار يتيه من حضرها والسمومها والنصف فريحة وعدت المستقيم وعدت الكافرين وعدت وعدت انتعت خلقت وعدت وثم أيضا الوعد والوعيد بالجنة والنار لا شك أنها إذا كانت مخلوقه ليس كما إذا قيل أنها تخلق يوم القيامة المعتذر يقول ما فيها الآن جنة ولا الآن أزخقان يوم أبقيهم إذا كانوا القيامة خلقهم الله أما الآن عجب لماذا؟ قالوا لأن وجودهم الآيان ولا جزاء عبث والعبث محمد الله لم تهرهم وضلانهم كذلك أنكروا الشفاعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة العصات قالوا العصات اللي يدخلوا النار وخلدوا فيها ما لهم شفاعة أنكروا نصف الشفاعة معنا متواتره وأنكروا خلق الجنة والنار والحر العيد وأنكروا الشرائع وأنكروا الحاو وكدبوا بالاخبار الواردة في وقال لا يجوز أن يرى الله عزوجل أحد أن يرى الله أحد لا في الدنيا ولا في الاخره لا مؤمن ولا كافر أنكروا رؤيه الله في الدنيا وفي الاخره تعوذ بالله ولا وقال كفر وقالوا كلام الله محدث مخلوق قالوا كلام الله مخلوق قالوا اسماء الله مخلوقة قال وما كان له اسم حتى خلق له الخلق اسما وكان الله تعالى 말ه حتى خلق الخلق قبل خلق ما له صدر رصيف تعوذ بالله وإذا عدم الخلق ومات الخلق زارت اسمه الله في عندهم ولهذا قال ويبقى عند عدم الخلق بلا اسمه الله فيه وقالوا يجد ان يقال بأن الله قادر على الظلم والكذب وغيرهما من القبائح هذه المسألة فيها تفصيل الظلم الظلم اختلف فيه اختلف فيه الناس فالجبرية الأشاعرة والجميع يقولون الظلم محاذ على الله وغير مقدور على الله قالوا الظلم غير مقدور لله متنع قالوا على الله ولا يقدر الله عليه كالجنب بين الضدين كالجنب بين النقيضين فالظلم مستحيل على الله وقالوا إن, إن الظلم هو تصرف المالك في غير ملكه وكل ما في السماوات من كل الله متى يكون ظلما ظالما لو تصرف في غير ملكه وهل هناك شيء خاطئ عنهم كله؟ ماذا؟ إذا قالوا ما في حسن, حسن ولا قبيح، يجوز على الله عقلا أن يعاقب الأنبياء والصالحين والمتقين ولو حملهم أو زرع الفجار ويكلهم النعم، ويجوز أن يبطل حسناتهم، ويجوز أن نعم الخفافر والمشتتين ويكلهم النعم، ولا يسمى هذا ظلما لأنه صبر في ملكه. إذا الظلم فصره المالك غير ملك إذن غير مقدون لله مستحيل الظلم على الله هل هو لله ليس بمقدون أما المعتزلة الظلم الظلم لله مثل ظلم مخلوق ما كان ظلم بلقبئ حم من المخلوق فهو ظلم من الخالق ثبه الله بخبه وأما أهل السنة الظلم شيء في كان يحمل أحد هو وهو مقدور لله يقدر عليه لكن الله سنزه عنه نفسه نفته وحرمه على نفسه قال يا في الحديث القلسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفته وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا هل يحرم على شيء لا يقدر عليه قال لا لا ظلم اليوم فلا يحفظ ظلم ولا هضمع لو كان الظلم غير مقدور لله هل يؤمن إنسان من خوف الظلم ومن يعمل من هم من؟ فلا يخاف فلا يخاف لا يخاف ظلما ولا لا لو كان الظلم غير مقبول لله كما تقوله الاشاعره جبريه هل يخاف الانسان من شيء لا يقبل عليه لك فتبين بهذا ان عن الظلم عند المعتزله مثل الظلم المخ... يشبهون الخالق بالخوف الظلم عند المخلوق ما كان ظلمه و قد يحمل المخلوق فهو ظلم من الخالق قال تعالى الاشاعره الجبريه يقول الظلم مستحيل على الله ما اهل السنه الظلم وضع الشيء في غير موضعه و بقدور مقدور لله لكن الله تنزه عنه و حرمه على نفسه قول المؤلف يجوز قال يجوز ان يقال بان الله قدم على الظلم و الكذب و غيرهما من القبائح يتمشى مع اي من مذاهب مما ذهب الى هذا غلط قول المؤلف قالوا يجوز ان يقال بان الله قدم على الظلم و الكذب غيرهما من القبائح لأن الشعره يقولون لا يجوز لا يجوز ان نقول ان الله قد على نحن نقول الظلم يقدر عليه الله لكن الله تنزه عنه وحرمه على نفسه ونفاه فالمؤلف تعثر هنا بمذهب الاشاعره هنا يقول وقالوا يجوز ان نقال بان الله قدر على الظلم وكذب وغير نقول اهل السنة يقولون انه قادر لكنه لا تنزه عنه اما الاشاره يقول غير قادر على الظلم مستحيل وقال الجبائي وهو من المعتدله يجوز ان نقال بان الله محبل نساء العالمين لماذا يعني هارف على القول لأن الله على قول الله هو الخالق إذا كان هو الخالق هو اللي العالم لأن المعتزله ماذا يقولون يقول العبد هم الذين العباد يخلقون أفعالا خطي بدون الله استقلالا وقالوا يا يجب على الله نعوض الثواب والجزاء يعني يقولون ان العبد هو الذي يخلق فعله يخلق الطاعات والمعارف وإذا كان يخلق الطاعات ويخلق الحسنات فيجب على الله ان يثيبه كما وأن يجب على الله ان يثيب المطيع ويعطيه ثوابه كما يعطي الاجير اجرته ويجب على الله أن يعاقب العاصي فيخلده في النار هذا قول ابن هذا قول متدبر هذا بعض فالله تعالى تفضل على العبد بالثواب لانه هو الذي وفقه وهداه ولا يجب عليه أن يعذب العاصف لو تحت مشيئة ولهذا قال وقال يجب على الله أن يعوّر السواب والجزاء وأهل السنة يقول وذلك تفضل منه غير واجب عليه وعندنا جميع أفعال العباد خلق لله وكسفوا لهم خيرها وشرها عند أهل السنة العباد يخلقونها الله تعالى هو الذي خلق أفعال العباد ولكن العباد هم والعباد شرها وكسرها مختارين وعند القدريه هي خلق لهم يعني أفعال خلق لهم من الذي خلق عند القدرية؟ قدريهم متزلة هم الذين خلقوها لا رب لها ولا إله أفعل العباد من ربها ما له رب ولا إله لانهم هم الذين خلقوها وأما السنه يقولون الله تعالى خالق العباد وخالقوا خالهم والله خلقكم وما تعملون يقولون وعندنا صانع العالم واحد صانع علم واحد وهو الله هو الخالق وعندهم عدد كثير يتركونه في الصنعة والخلق لماذا عند المعتزله يقولون العبد يخلق فعل نفسه إذا من هو رأ... كم عدد الخالقين عندهم الا كل شخص خالق كل ع... كل شخص يخلق فعل نفسه سيكون الخالقون كم عدد كثير المجوس يقولون الخالق الخالقات اثنان خالق الخير وخالق الشر والمعتزله والقدريه يقولون العبد يخلق فعل نفسه فصاروا اشنع من المجوس المجوس قالوا هناك خالقات والمعتزل قالوا هناك خالفوت كل شخص أخرقه في نفسه ولهذا قالوا عندنا صانع العالم واحد وعندهم عدد كثير يسترسونه في الصنعة والخلق وقالوا المعتزل المقتول يموت بغير أجله يقول المقتول ما بغير أجله ولو لو لم يقتل عاش وأهل السنة يقولون مات بأجله لأنه قدر أنه يموت بالقسل والله يقول فإذا جاء أجلهم لا يستحرون ساعة ولا يستحرون وأنكروا كرامات الأولياء المعتزلة قالوا ما في كرامات ولا ذكروا الجن والسحر والسحره لماذا يقول لو لو لو كان الانبياء كرامات نحسبه تبعدنا فجيه الرسل فصروا من ذلك قالوا ما في ما في خوارق سحره ولا في كرامات اولياء حتى لا تختبروا بوجذاك لا تختبروا بوجذاك ما في الا مجد الانبياء لو كان الساحر له خوارق عادات ما, ما نعرف الساحر من النبي او كان الولي له كرامات ما نعرف الولي من من النبي ففي رب من ذلك قال ما في اولياء ما في كرامه الاولياء ولا في خوارق للسحره وأنكروا الجن وأنكروا السحره وقالوا ما في الى معجزه الانبياء يقول وقد اكذبهم الله بقوله يعلمون الناس السحر وبسوره الجن ان الله تعالى اخبر عن الجن وغير ذلك وانكروا المنامات ما في منامات وقد اكذبهم الله بقصه يوسف حينما راى الرؤيا قال إن رايت 11 عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم للسادلين وبقوله لهم الوسطه في الحياه الدنيا وفي الاخره قيل في تفسيره هي الرؤيا الصادقه وبقول النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من 46 جزءا من النبوه وغير ذلك من الاقوال القبيحه وهذا الحديث جزء من 74 جزء من النبوه رواه البخاري ومسلم الحجيان رحمه الله رضي الله عنه نعم